استووا اقيموا أعتديلوا. استو صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر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 Groter En قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة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 مسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقها الذين صبروا وما يلقوا إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه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 من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا